في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا ونحن عباد إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو أن إنسانكم غير مدين ترجعونها. وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام, فسلام لك من أصحاب اليمين المكذبين وأما إن كان من المكذبين الطالين فنزل من حميم له وحق اليقين إن هذا له وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم